بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد هذا اللقاء بحضراتكم بفضل الله ومنه وكرمه وبرنامجكم أعظم آية والذي يسعيدنا ويشرفنا فيه فضيلة الدكتور محمود الرضوان مرحبا في الدكتور أهلا السلام عليكم كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى هذه المحطة النورانية المباركة في آية الكرسي إلى قول الله تبارك وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض وحدثنا سابقا فضيلة الدكتور رضواني عن معنى الكرسي ودلالته وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه والذي هو سر العظمى في هذه الآية التي سميت به لكن القرآن هنا في آية الكرسية ذكر الكرسي تصريحا لكنه لم يذكر العرش الرحمن على العرش استوى فلله تبارك وتعالى عرش عظيم كما جاء في آيات عديدة فهل يدل الكرسي الذي ذكر صراحة في آية الكرسية على وجود العرش وعظمته هذا سؤال للدكتور رضا الله يحفظك وعليك يا شيخ مصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فعلا الكرسي يدل على العرش بل عدم ذكر العرش في أية الكرسي هو الكمال يعني زي ما قلنا في الرسالة التي وجع الحق سبحانه وتعالى إلى سائر خلقه إلى العقلاء من البشر إن هذا وصف المعبود بحقه بصف رب العزة والجلال ولن تجده في سواء وكل المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل مهما بلغ ملكها فلن يصل إلى ما تحت قدم الملك الذي وسع السماوات والأرض وهو الكرسي كرسي وسع السماوات والأرض وهو تحت قدم الملك فما بالك بعرشه سبحانه وتعالى م. وهو غليل على العرش وعلى الكرسي لكن التخصيص الكرسي والعرش لا يقدر قدره إلا الله وثبت في السلة زي ما قلنا في الحديث الماضي ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض أوه. الكلام عن العرش هنا ورد في أيات كتير ومواضع كتير لكن ليه الحديث عن العرش بالذات؟ لأن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الحق يوحدون ملك الملوك فوق عرشه سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لو أعطى ملكا من الملوك وكان موحدا عابدا لله فإنه يجعل ملكه وكل ما خوله الله عز وجل واستخلفه واستأمنه خاضعا لله عز وجل ولذلك العرش دايما بيرتبط العرش له هيبة له يعني سحر العرش بالنسبة للملك وعلى قدر عرشه وجماله وقوته وسعته بيظهر قوة الملك نفسه يعني في, في, في سورة النمل فيها موقف عجيب أو أوي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن الهدهد اللي هو بياخد يعني تمام الخلائق اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها له قال وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبئ يقين الهدود هو مش على اليمن وسليمان كان في فلسطين هو مش في اليمن شاف بلقي إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وبعدين وصفها فقال ولها عرش عظيم, عظيم. عظيم. فوصف عرش بالقيس بالنعظيم وبعدين بقول إيه وجدتها شو الهدهد ده بيسموه هدهد أهل التوحيد على عقيدة السلف الصالح هدهد موحد ليه السبب في التوحيد إيه أنه يعرف توحيد العبودية ويعرف توحيد الرببية ويعرف توحيد الأسماء والصفات فأثبت عرش بالقيس ووصف بالعظمة بس عظمة لقبها <تصفيق> ثم قال وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ثم قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخباء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو لاحظ عيد الكرسي الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواء واختصر وقال الله لا إله إلا هو ليه رب العرش العظيم الله أكبر. اللي قاية الكسي بتوصلي بس ربنا ذكرها بأبلغ ما يمكن وأشد ما يمكن قال إن الملك ده كله عند المعبودات الأخرى زي ملكة اليمن وكده لا يمثل شيئا تحت قدم الملك فما بالك, بالك بعرشه فالهدو تصرح الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فأسبت عرشا عظيما لرب العزة والجلال وأسبت عرشا عظيما لبلقيس بس شتان بين عرش وعرش ولذلك بقى هنا السر اللي خلى سليمان عليه السلام لما نيجي نشوف العرش ليه العرش ليه العرش ليه سليمان يقول لهم لما ارسل لهم هديه له رسالة إنهم سليمان ان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين فرجعت هليه قال اتمدون لي بمال فما اتى الله خير مما اتكم الى ان قال سليمان يعني مرجعين الهديه لي برشوني فسليمان قال يا ايها الملئ ايكم ياتي لي بعرشها سمعنا العرش ليه سليمان عايز يذل <تصفيق> عايز يبين له ان ملكة دي ولا حاجة ملك زائف, زائف. زائف. وبعدين يطلع إيه في ملك سليمان وبالرغم من كده سليمان زلله لملك الملوك على العرش. دي الرسالة اللي في سورة النمل فعشان كده تلاقي العرش زكري حوالي ستتاشر مرة برضه أو تمنتاشر مرة في سورة النمل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا آتيك به لو العرش قبل أن تقوم من مقامه وإني عليه قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق ودي برضو حكاية عايزة كلام كتير يعني اللي عنده علم الكتاب دع الله عز وجل عايز يقول لي الجن يعني أنه ممكن ربنا يجيب أقوى منك في لحظة يعني أنت تجيبه في جهدك أنت لكن لا لو إحدى استعننا بالله ممكن يجي لنا من كده فجاء في لمح البصر فلما راه وأن وأن العلم مم. هو اعظم من القوه من القوه نعم مم. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فرد الفضل رب سبحانه وتعالى ثم قال نكرو لها عرشها شوفي بقى عرشها ولا تعرفوش اذا ظليتي عن عرشك يبقى انت من, من ضلالك في ملكك اولى اخ ملك قال ادخلي الصرح هنا بقى الكلام ام الصرح الصرح ده عرش سليمان معمول من قوارير اللي هو الزجاج البلوري كده فوق المي فلما يعني رأته حسبته لجه مم. وكشفت عن ساقيا لأنه فكر أن عرش حتوع في المي والعرش أصلا منصوب على الماء هنا بقى أراد سليمان أن يبين له الرسالة اللي فعل عرش بقى وذكر العرش بالتصريح إن إذا كان عرشني زي ما أنت شايفة كده وعرشك أنت تهتي عنه وما يسويش حاجة في العرش دي فما بالك بقى بعرش ملك الملوك اللي فوق, اللي فوق الماء الله أكبر يعني هنا فيه سر يا شيخ مصطفى غريب أو في حكات ذكر العرش هم. العرش أصلا فيه لما واحد يسأل أين عرش الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال وكان عرشه على الماء عرش ربنا على الماء والماء فوق السماء السابع وفي حديث البخاري العرشه على الماء يبقى كان ولا يزال على الماء طيب انت تلاحظ حاجة كده بتيجي في نفوس التواغيط اما يكون واحد عنده فلوس كتير وارض كتير دايما ما يسكنش حتى ايام زمان ايام الاقطاع تلاقي الاقطاع يبني الاصر بتاوى على الماء لازم بقى على النهر حتى فرعان نفسه قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار, الانهار تجرم التحديد ايه السر في ان حتى الراجل الغني قوي يقول لك لا انا عندي فيلا يبقى لازم فيه البسين بتاعه المايه عشان يقعد كده على الاريكه بتاعته قدامه المي الخصله ديت خصله موجوده الشيطان بينفخ في الانسان فيها صحيح قد يكون من اشياء مباحه في سوالف التوحيد يرد الفضل لله ربنا سبحانه وتعالى زي ما فعل سليمان كده هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام بس في الغالب اغلب الظالمين لا ينظرون الى هذا هو عايز بس يقعد كده وقدامه المايه دي ابليسيه ابليس اول ما نزل نصب عرشه برضه على الايه أوه. على الماء فالطواغيت بيحاول يوحي اليه بهذه الافكار يقول لك لا انا عايز بحر وعايز وعايز وعايز هذه الصفة ليست من اوصافنا أوه. إنما هذه صفه ان فرض بها ربنا تبارك وتعالى فله عرش وعرشه على الايه على الماء اذا احنا لما نيجي نشوف ان ربنا سبحانه وتعالى لكنها لكنه سبحانه وتعالى متن عليها على موحدين إذا دخلوا جنات تجري من تحتهم أنهار. عشان كده يكرمهم في, في الآخرة فيجعلهم ملوكا والشخص يحس بالعزة وربنا يو... بس من اللي أعزه بقى هنا ولله العزة ورسوله ولله أعزه بعبوديته لربه آه. فلما عاد إلى ربه عبدا فقيرا يوحده ولا يعبد سواه ويشعر بالافتقار إلى الله عز وجل رفعه الله عز وجل وده السر اللي كان فيه النبع والسلام أفضل الخلق مش عشان نزيله لك ذاته نور والكلام ده أوه. الصوفية اللي بيحاولوا انه هم يعني يخترعوا ويقولوا في حق النبع والسلام وليس كذلك بل هو بشر إنما نال النور والفض والعظمة بسبب انه أفضل من عبد رب العزة والجلال أوه. فرفعه الله أعزه وجعله فوق جميع الخلائق بسبب العبودية والتوحيد لأن العبودية شرف الإنسان يعبد الله عز وجل يشرف بعزة على طول العرش يعني دلالة آية الكرسية عليه ما العلاقة من أين نفهمها ما هو هنا دلوقتي نحن نقول أن عرش ربنا سبحانه وتعالى أراد الله أن يبين قدره من خلال ما كان تحت قدمه اللي هو الكرسي, الكرسي قال مرقات إلى العرش تحت قدم الملك عند استوائع على عرشه وعرش الله تبارك وتعالى أحظم المخلوقات على الإطلاق أزكن المخلوقات كلها لا تمثل شيئا تحت قدم الملك فما بالك بعرش؟ ورزيك الحديث يقوله ولا يقدر قدره إلا الله هو العرش. لأن العرش أصلا عشان برضو نوضح الصورة. العرش يطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول سرير الملك. والمقصود بسرير الملك. ومش السرير اللي احنا من المصطلح بتاعنا. اللي هو فيه نحن كمخلوقين. أما نتكلم على الإنسان. الكرسي أو الأريكة أو ما يكونه للملك بالنسبة للإستواء يعني دلوقتي مثلا عرش المملكة منقول عرش المملكة المخصود بها إيه يقولك سلطان المملكة ماشي بس هل معنى ذلك ان الملك او الرئيس مالوش مكتب وله كرسي أو له أريكة بيقعد ويكتب ويمضى عليها للإخراف يعني, يعني فيها حاجة نخصه ده بيسموه في لغة العرب سرير الملك أوه. فالعرش سرير الملك الرحمن على العرش استوى وهو أيضا اعلى شيء في المخلوقات لأن العرش سقف المغلوقات وهو الذي أنشأ جنات الجنة. معروشات أوه. وغير معروشات فالعريش اللي هو السقف أما يا رصان نبني لك عريشا في أوه. فزود بدر أوه. فالعريش الشيء اللي هو السقف فعرش الله عز وجل يجمع بين هذين الوصفين لكن على الجانب الغيبي بالكيفية التي لا نعلمها عرش الحق سبحانه وتعالى سقف الخلائق لأنه ورد في الحديث أنه سقف جنة الفردوس إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وهو الفردوس وفوقه عرش الرحمن يبقى الجنة تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعرش الله أولا وصفه بالعظمة عرش عظيم ووصفه بالكرم والسعة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اه توصف العرش بالكرم في السعه من ناحيه سعه الذات الكرسي فيه زي حلقه من حديد وقال كان ظريفه الارض من من الصفات فهو سبحانه وتعالى جعل العرش اول المخلوقات المعروفه لنا ما نعرفش حاجه غير العرش قبل العرش ما نعرفش كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء فده اول حال اول مخلوقات المعروفه لنا أوه. عرش ربنا سبحانه وتعالى يظل من شاء من خلقه تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله سبعات يظلهم الله في ظل الظل إنها من ظل الحق زي بعض الناس يقول لك الظل صفة لله غلط ولكن الظل صفة للعرش لأن في رواية ورد فيها في, في, في ظل عرشي أيضا أسقل المخلوقات عند رب العزة والجلال في حديث جويرية بنت الحارس مم. لما رسول الله السلام قال لها يعني آه يعني آه آه لقد قلت بعدك بضع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم وهي في مسجدها لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وايه وزنت عرش وزنت عرش. العرش لا يوزن بشيء العظيم. عرش العظيم مم. فربنا سبحانه ذكر أن له وزن من أفقل الخلائق أيضا عرش تطوف الملائكة حوله أخبر الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فله حمل فواحد يقول لك حمله يعني إيه؟ أفهم من كده أن الملائكة تحمل العرش فيحملون الحق سبحانه وتعالى أقول لا حاشا وكلا أعوذ بالله من شيطان رجيم لأن ربنا سبحانه وتعالى يحمل العرش بقدرته ويمسك العرش بقدرته وجميع الخلاق إنما جعل عرشا له سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى لما استوع العرش أراد أن يبين لنا من خلال ابتلائنا واستخلافنا في أرضه إنه يبقى فيه ملك مخلوق وملك المخلوق له عرش فينبغي أن يوحد الله عز وجل في عرشه على اعتبار أن العرش وصف كمال بالنسبة للمخلوق فهو لله عز وجل من باب أولى فينبغي أن توحد ملك الملوك في اسم الملك فظهر اسم الملك لنا بعد أن كان غيبا وظهر اسم المالك والمليك وظهرت أشياء كثرة جدا بالنسبة للأمر والنهي لأن الملك ومن يأمر وينهى في مملكتي فإنت لما تبقى ملك ولك أمر النهي في مملكتك تخالف أمر الله في مملكته يبا في هذه الحالة تحتاج إلى أن تعد النظر مرة أخرى لأنك في الحالة تعد بطغوط وكل من أطعك في معصيته سبحانه وتعالى محتاج بأن يرجع للمعدلة القديمة أي ملك ترجع وأي ملك تفتقر إليه هترجع للملك المخلوق اللي ما فيش فيه وصف ملك الملوك وشتان بين عرش وعرش عرش المخلوق يزول وعرش الخالق لا يزول واسع كرسيه السمات الأرض عرش الملك المخلوق هيوصل إيه في عرش ملك الملوك فيما تحت قدمي واسع كرسيه السمات الأرض يعني المسألة كلها هترجع إلى برضو توحيد العبادة رب العزة والجلال اللي احنا بنلف حوالي منه كل كله العودة إلى كلمة التوحيد وبدأت أتى الكرسي الله لا إله إلا هو فالمسألة هنا في مسألة سابقا في حلقة سابقة ونحن نتكلم عن من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذن الشفاعة سقط لنا حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش, تحت العرش بهذه المناسبة أه؟ يوم القيامة وده على أساس منتهى العبودية أن يسجده الـ بين الـ العبد بين قدام سجود النبي صلى الله عليه وسلم العبد, العبد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يعني عبوديه وتذللا وافتقارا اليه عز وجل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما يمدح نفسه يمدح نفسه بإضافة العرش اليه قل لو كان معه الهه كما تقولون اذا لبتغوا كما يقولون إذن إيه؟ لبتغو لبتغو اذا ايه لبتغوا الى ذل العرش سبيل سبيلة. يعني لو كان فيه ملائكة فعل لو كان في فعلا آلهة كما يزعمون تعبد من دون الله وتستحق العبادة آه. إذن لابتغوا إلى إيه؟ للعرش السبيل ثم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا, لا تفقهون تسبحهم يعني شوفوا الآيات يا شيخ مصطفى يعني في قمة الإبداع لو كان في آلهة فعلا وهم عندهم حاجة يقدروا أنهم يغيسوا بها من دعوهم من دون الله عز وجل وكان لهم قوة كان أول ما يهملهم يروحوا ينازعوا الحق سبحانه وتعالى على ملكه لأن ربنا قال إيه ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم الإله لو كان في آلها فعلا يبقى لازم يحصل تنازع إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض لازم يكون واحد العلو وما سواه مربوب مقهور له القسمة العقلية بتنكيد وده خطاب عقلي برضو وأيضا سبحان الله في سورة غافر يذكر عن نفسه سبحانه وتعالى هذا هذه الآية الكريمة العظيمة فيقول عز وجل رفيع الدراجات ذو العرش رفيع الدراجات ذو العرش يلقوا الروحة من أمري على ما يشاء من إباده يا سلام. هو ربنا سبحانه وتعالى حتى هما بتكلموا في مسألة دليل التمانع يعني ايه دليل التمانع هم بيستدلوا المتكلمون يستدلون بدليل التمانع دي على أنه مش ممكن يكون في الكون إلا ربه واحد. هو أوه. صحيح. بقول لك دليل التمانع يمتنع عقلا وجود إلهين في الكون. لأنه لو حصل أنه فيه افترضنا يعني وجود إلهين. فلازم يحصل عند التنازع واحد غالب واحد خاسر. مش ممكن. هتقول لو هم اتفقوا هم الاثنين عشان يبقوا هم الاثنين آله. أخبرك إزاي؟ يبقى في هذه الحالة ما يبقاش كل واحد منهم إله منفرد له العلو أوه. لا ده العلو هنا مشترك لكن ده ما بحصلش لو حصل فيه تنازع عند التنازع فده يريد ان يحرك الشمس اليمين والتاني يريد أن يحرك الشمس شمال فلازم واحد رأيه يمشي واحد كلامه هو ليتنفس فعشان كده إبراهيم لما عليه السلام لما قال أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب عشان يبين أن يمتنع أن يكون الكون مستقر على هذا النحو وفيه أكتر من الله فعند التنازع لازم غالب وخاسر فالغالب هو القاهر فوق عبادهم هو الموصف بالعلو والفوقي وما سواه لابد أن يكون خاضع فقاله يمتنع وجود إلى في الكون بدليل تمانع يبقى معنى ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى لما استقامت هذه الخلائق له خلقا إيجادا وإمدادا تدبيرا لهذه الخلائق يبقى معنى ذلك أن كل المعبودات التي عبدت من دون الله باطله. مش حق أبدا لأنه لو كان حق كان فيه واحد منهم منفس حال لكن ما معبود عبد إلا وقد مات أما تيجي تقول لي مثلا أن يعظمون المخلوق ويصفونه بأوصاف الخالق كما حدث فيه كثير من الأولياء اللي زعموا أنهم يعني أقطاب أو أنهم يتحكمون في الكون أو ما شابه هما فيندون موتى في قبورهم وعظام بالية فكيف تعظم وتعبد من دون الله عز وجل عرش رب العزة والجلال له من الأوصاف ما أخبر عنه يوم القيامة له قوائم كلمة القوائم دي قوائم دي تشبيه يا شيخ لا بيش تشبيه ولا حاجة إلا أخبرنا عن كده المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الناس يصعقون عند قيامهم مرة أخرى بعد النفخ في الصور والموت فإن الناس يصعقون عند مجيء الحق سبحانه وتعالى إلى أرض المحشى أوه. فإن الناس يصعقون لكلام نبع السلام فأكون أول من يفيق أوه. الرسول على السلام اللي بيصف هذا فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور اللي هو لما ذهب إلى جبل الطور في سيناء ومن شدة حبه لربه من علامات المحبة التطلع إلى رؤية المحبوب فطلب أن يرى الله عز وجل قال ربه لما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الصعقة دي الرسول يقول لعلها تكون هي السبب أنه لم يسعق كما صعقنا عندما جاء الحق سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو قال دلوقتي الذين يحملون العرش من حوله ف ومن حوله فإذن العرش له حمل اليوم يوم القيام هذا من باب العظمة يعني أنت دلوقتي مسألة لما واحد بيجي في موكب ولا حاجة من الرؤساء أو الملوك يبقى قدامه سيارات و... و... وناس كتير وحوطوا من هنا ومن هنا أخبرك إزاي وهو مش محتاجهم في حاجة لكن هذه من لوزم العظمة وإن كان هذا في حق المخلوق لا يليق لأن في حق المخلوق لازم يفتقن رب العزة والجلال لا يتشبه بالله تبارك وتعالى في وصف العظمة هذه لأن العظمة لله وليست لسواه فهين ربنا سبحانه تعالى لك وجاء ربك والملك صفا صف جاء على عرشه لأنه قال في آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويظل من شاء من خلقي تحت ظل عرشه وعرش الله له قوائم زي موارد النص هنا يبقى في هذه الحالة نحن نؤمن بما أخبر رب العزة والجلال ونصدق خبر الله فيما قال وعندما نرى ذلك يوم القيامة نسأله وكذلك جميع المشاهدين نسأل الله أن يكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل زل الا ظله الامين التوحيد و... كله يسلم بعضه لبعض وبالمناسبه يعني دائما وانت تذكر يعني كلاما جميلا عن عرش الرحمن سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وكماله دائما يعني استمتع بقراءه هذه التلاوه هذه الايه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يعني أشعر بعظمة وأشعر برحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ان جعل أخص ملائكة حاملة العرش ومن حوله ويستغفرون للذين أمنوا به لأنهم هم يحملون العرش لا يعلمون عن رب العرش إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة تعرف منين أضف إلى ذلك أن القضية كلها مرتبطة بأي مصطفى بالغاية من خلقنا نحمل لأن الله أسجد الملائكة جميعا كل الملائكة حتى حماية العرش فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فالملائكة لا شغل لهم بعد تسبيحهم لربهم إلا هذا الإنسان حتى حماية العرش يستغفرون لنا فما بالك بقى بقية الملايكة القارين اللي معانا واللي ماشيين يحضروا حلقات الزكر واللي قاعدين يستغفروا الاهل الإيمان واللي بينزل من السماء يقول اللهم معطي منفقا قلفا اللهم معطي موسيقا تلفا وحدا في رمضان وتشوف بقى الـ الـ الـ الـ هذه المعانة الجميلة والملايكة يباغي الخير أقبل, يا أقبل يباغي الشر أدبر وغير كده الملايكة اللي هي بتتحكم في قضية نزول المطر والقطر ميكائيل وجبريل عليه السلام والأعوان اللي بينزلوا بالوحي وما شبه ذلك وملك الموت اللي مسؤول عن قبض الأرواح وانتقال الإنسان إلى الآخرة كل هذه المعاني مترابطة من أجل شيء واحد ما حملته أي تلكرسي وعبطوا الله ولا تشركوا به شيء وحدوا ربكم وحدوا حياتكم لربكم يعني أذكر حديث واسمحني أن أذكره بمعنى إن الله تبارك تعالى يقول للعبد يوم القيامة يعني لو كان لك يعني ملء الأرض ما في الدنيا مثلها معها أتفتدي بي من هذا نعم. يعني طلبت منك اقل أهوى من, من ذلك طلبت من ألا و... تشرك بي شيء وأنت في الصلبة أدم لا تشرك بي شيء فأبيت إلا الشرك ولذلك الشرك يا شيخ مصطفى يعني بعض الناس بي بي بينظر إلى المسألة في الحديث عن الشرك والشرك لكن تبينش وراك الحديث عن الشرك والكلام عن الشرك والشرك مم. الشرك يعني ما فيش حاجة اسمها شرك لا ده القضية خطيرة وكبيرة جدا جدا ربنا مم. لما قال إن الشرك لظلم عظيم على اعتبار إن الملك سبحانه وتعالى اللي صنع لنا هذا الملك بأسره وهذه النعم يعني التي لا يحصى عددها يترك وتدعو مخلوقا فقيرا لا يملك ضرا ولا نفع يعني سبحان الله ما تلاقي أن آلاف ملايين أعدين يطلب المدد من غير رب العزة والجلال ويطلب العون من غير الله تبارك وتعالى وهو الذي أعانهم وأقامهم وهو قيوم السماوات والأرض الحي القيوم الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول وبالرغم من ذلك تتركه وتعبد غيره يعني شيء يؤسف النفس هنا بين صفة العظمة في الشرك الذي هو ظلم ان الشرك لظلم عظيم وذو العرش العظيم يعني, يعني, يعني من الظلم العظيم من الظلم العظيم قال أن لت... تترك صاحب العرش العظيم سبحانه وتعالى وتذهب إلى عرش مخلوق وتدعي أنه عظيم نعم يعني فشتان بين مخلوق وخالق شتان بين... بين معبود بحق ومعبود بظلم وسع كرسيه السماوات والأرض تبارك ربنا. ربنا سبحانه وتعالى أحضرتك. في ختام هذه يعني استمتعنا كما تعودنا أن نستمتع بحديث فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني جزاك الله خيرنا دكتور جزاك وأحسن, مصر وأحسن مصر. الله إليكم وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة من برنامج أعظم آية نشكر المقرقنا شام النجار ونستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه